الاستشفاء بالقرآن والدعاء وأسماء الله الحسنى لفضيلة القارئ الشيخ ناصر بن إبراهيم الرميح نسأل الله أن يستفيد منه كل مصاب بمرض من الأمراض الروحية والعضوية والنفسية وأن يشفي الله به كل مصاب بعين أو سحر سائلين الله تعالى أي يسددنا وأن ينفع به Come on.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 الله الرحمن الرحيم ا ل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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 لا حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة وثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين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 حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمي إلا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إلهي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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 الله لا إله إلا الله ولا يجمع أنتم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وشِل الليل النهار يطلب وحثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 انما هو اله هو واحد وليذكر اول الالباب وقل جاء الحق وزا قل باطل ان الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزا قل باطل ان الباطل كان زهوقا وقل الحق وزا قل باطل ان كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين وقل رب أعوذ بك من همزات الشيطان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 صفات صفّاء، فزجراء زجراء، التاليات ذكرا، إن إلهكم لا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشايخ، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفرة من كل شيطان مارد، وحفرة من كل شيطان مارد.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 خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبه فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بموجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا قَوْمَنَا أجيبوا داعي الله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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان O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 صاحبة وَلا ولدا وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك بأبصارهم لما سمعوا الزكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما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 وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا يتلقفوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين علق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وغارون فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إن الله, إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صنعوا إنما صنعوا صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه يا أيها الناس قد جاءتكم وعِضَةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدوء ورحمةٌ للمؤمنين وإذا عملوا فهُو يشفين قل هو للذين آمنوا هدا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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفسنا وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أعوذ بعزة الله وقدرته شر ما أجد وأحاذق اللهم رب الناس أذهب الباس واشفئا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام من كل عين لام بسم الله طوبة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم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 وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمتًا من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرة لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الملك القدوس السلام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 الحسيم الجنين الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمت القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظافر والباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المالع الظار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم لا تجعل مسع هذا الدعاء أو محسودا أو معيونا إلا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم اللهم أبطل كل سحر مأكول أو سحر مشروف أو سحر مشروف أو سحر بخر به مريضا مسحور أو سحر الرشي على الأرض ووطأه اللهم أبطل كل سحر هوائي رش في الهواء أو وضع في جوف الأطيار أو على أجنحة الأطيار أو في أعالي الأشعار أو في مهب الرياح اللهم أبطل هذا السحر الهوائي الخبيث وأبطله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ولا تجعل سحرا ناريا عقد ووضع على النار عقد لعبد من عبيدك ووضع في المشبات أو وضع في الأفرام أو وضع في المطابق إلا أبطلته يا حي يا قيوم ولا سحرا ترابيا عقد فدفن في تراب أو وضع في المقابق أو وضع في الجبال والمغارات إلا أبطلته يا حي يا قيوم ولا سحر مائية عقد ورمية في بحر أو في بير أو في نهر أو في مصبات مياه أو في خزانات أو في بيارات إلا أبطلته يا حي يا قيوم يا من أمره بين الكاف والنون اللهم أبطل كل سحرة تفريق بين المرء وزوجه اللهم أبطل كل سحرة تفريق بين المري وزوجه أو سحرة عقد وانتقام وأذو اللهم أبطل كل سحر عقد لعبد من عبيدك أنت الذي أمرتنا بالدعاء وعدتنا ببطاله ولا يفلح الساحر حفاتا اللهم لك جنود السماوات والأرضين اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحساب وصفاتك العظام أن تشفي إخواننا المسحورين المقهورين المؤذين وان تنتقم ممن عقد السحر لهم وان تكفيهم شره واذاه وان تعجل اقوانا وان تجمع لهم بين الأجل والعافيه اللهم لا تجعل سامعا يسمع هذا الدعاء يصيب بعين حسد او عين اعجاب اصابته في صحته او في عافيته او في بشرته او في شعره أو في ذريته او في ماله اللهم اشفه وعافه منها الله اللهم أزلها اللهم أخرج العين الحاسدة والعين المعجبة وفيه شر من حسد وشر من أذى يا حي يا قيوم اللهم أنت الذي أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم إن هذا الجهد وعليك التوكل يا حي يا قيوم اللهم اشف عبادك من كل مرض نعوذين صابات زادهم أو أمراض النفسية نثرت على عقولهم وعلى قلوبهم وعلى نفسياتهم اللهم ازل عنهم الهم والغم واجمع بين الاجر والعافيه اللهم اشف عبادك المرضى اللهم انت الذي خلقت المرض اووجدته وانت الذي خلقت الشفاء اووجدته اللهم اشف عبادك المؤمنين واجمع لهم بين الاجر والعافيه اللهم امين اللهم امين اللهم امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد